وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَمَا يَكُنْ لَنَا هَٰذَا إِلَّا مَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَمَا كُنَّا لِيَنَسْتَعِذَ عباده ويقود لمن لا امنا الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافر